انما جزاء الذين محاملون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع عندهم من خلاف او ينفوا من الارض